قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُعْشَرُونَ إلَى جَهَنَّمَ وَبِكْسَلْمِهَاذِ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فَئَتَيْنِ الْتَقَاتَ فَئَتٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرُونَهُمْ مِثْلِهِمْ يَرُونَهُمْ مِثْلِهِمْ رَأِيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب